مات أحد الجنود في معركة إسلامية ولكنه لم يكن يصلي فهل يغفر الله له وهل يعد من الشهداء تارك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه لها فإن قال تركتها لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك رواه مسلم وإن تركها لمرض صلىها بحسب طاقته من جلوس أو الطجاع قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا حكمه حكم المرتد يقتل بالرد إذا لم يتب وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها فقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب في وقت كل صلاه ولا يقتل وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة وذهب الشافعي إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا ولا يقتل إلا بعد الاستتابة فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها فإن قال أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين وبعد ثلاثة أيام في القول الثاني ويقتل بسيف صبرا وإذ قد عرفنا حكم ترك الصلاة بأنه يدور بين الكفر والفسق فإن الشهيد لو تركها جحدا كان كافرا ولا تفيده الشهادة شيئا فالجنة ونعيمها للمؤمنين خاصة وإن تركها كسلا كان فاسقا آثما يمكن أن يدخل تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإذا لم يشاء الله له المغفرة يعاقب على ترك الصلاة وبخاصه إذا علمنا انها دين له اي حق له والحقوق لا تسقط فلا بد من قضائها كما قال الترمذي وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين فهل هو عام في كل دين لله وللعباد أو خاص بدين العباد لا يغفر إلا برده إليهم قال النووي في صرح صحيح مسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى فنرجو أن يغفر الله للشهيد ترك الصلاة لأنها ليست دينا وحقا للآدميين ولعموم مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء والله أعلم